قُل ان اذقنا رحمة منا من بعد ضراء من بعد ضراء امسته ليقولن هذا ذلي وما اظن الساعة قائمتا ولئن رجعت ربي الى ربي دهو للحسناء فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم ولن من عذاب